شغل قلبي على الذكرى يا علي انت من عن امامي شغل قلبي على الذكرى يا علي انت من عن امامي اول العابد هو اول حماد كل كائنه مخلوق بحبه تشجد الكعبة صارت تلك حيدر مهد ادر علي قبل الوجود الوجد ادر علي قبل الوجود الوجد فصل عالي ما أصفت كلامه يا علي انت ونعم المهم فصل عالي ما أصفت كلامه يا علي انت ونعم المهم شوق القطن بحدي لك غرامة يا علي انت ونعم المهم ya alinta wal amimami ya alinta wal amimami hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay بحر كل اللي يصير يمك حبان وصفك <متصفيق> يهيد كل الفكر وصفك <متصفيق> يهيد كل الفكر يا قمر الكسار يا مريم عندنا علي وشلون المال افتخار عندنا علي وشلون المال افتخار يا حلفه وين افرف بسلامي يا علي انت يا حلفه وين بسلامي شوق القضب يبعد إلك غرامي يا علي انت ون عميم عميم تم التسجيل والمونتار في ستاديو مؤسسة أهل البيت الإسلامية يا علي انت ون عميم عميم هل البشر مرتبط بيدك علي والتعب لو بين نغي كل ولي لو بين يا علي قال لو ملي لو انخ حدن كل لو انخ حدن كل تنجلي كل بسم الحفر في ملامي يا علي الحفر في ملامي يا علي انت والعمي مامي يا علي انت والمعلمة عميل Ya alim ta walla alim ameen Ya alim ta walla alim ameen Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey شد فيك أنت خير العمال دين الرسول بعلي والله اكتمال دين الرسول بعلي والله اكتمال يا علي أنت تحضر بكل أجمل ونصيح يا بحس يا لنت الأمال ونصيح يا بحس يا لنت الأمال You know ya aliyoung you know aliyoung You know aliyoung Yahu aliyoung Yahu aliyoung Git'un Frieda Nhl at del Ariru Yahu aliyoung And deod Yahu Ali al-gharamain Ya Ali anta walla علي انت والنعم ايمامي الاخراج والهندسه السعوديه وارث الساعدي ومحمد جبار اللامي الكلمات للشاعر الحسيني عمار العبودي بصوت الرادود الحسيني سيد ثائر الجابري سيد ثائر الجابري